لآن ل ا ق ر ك ه ا ل ح م د ل للخدمات ه رب ا ع ع ي ن التقنيه ه د ن ا ا ص ر ا ا ط ل م س ي ي م صراط ا ل ذ أنعمت ع ل م موسوعه ل ََ ك ن ا ل ْ ق ُ و ن ق َ ب ْ ل ِ ك ُ م ْ ل َ م َ الاسلاميه ََ و ْ وَجَاءَتْمْ ُ أتبع إلا ما يوحى إني أخاف إن عصيت إلا قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أ د ر ا ك م بي فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أ ف ل ا تعقلون فانتظروا إ ن ي معكم ب ف ض ي ل ه الدكتور م و م د راتب النابلسي موسوعه ن النابلسي م أنجاهم ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ى و اسماء ل أ الله أ ر ض ز ف ا و ل و س ن أهلا أهلا ج ع ل ن ا ه ا حصيدا كأن ل م ت ا ء ا ل ن ك ذ ل ك نفصل ا ل آ ي ي ا ت ت لقوم ف ك ر و ن ا للذين ح س ن وزيادة ل أ ح س ن ا ل ح س ن ى و ز ي ا د ة ولا يطهقوا و ج ه ه قتر ولا ذيلا I'm a o r r y